يا طير بالقفاص أنا مثلك سجين جرحه وقلبي الحنين دمع وتعب السنين انتهى بلحظة وخلاص يا طير كل شراح غفلوا علي باب جازوني بالغياب شنو يفيدي العتاب بذل غالي رخاص ويا طير بالقفاص راحو قلب الحنين دنعوا تعب السنين انتهب لحظه وخلص يا طير او تفلوا علي يا باب جازوني بالغياب بالشنوع في دلي يا عمي انا تعب يا طير الفرج فضي طير يا متسمني قلبي الحنين دمع تعب السنين انتهى لحظه خلاص اتنقى خير انا اللي بروح بروحناي حرموني من سمعي شنو حياتها يطير الما يطير ايو وشفت من القديم حتى تهنى بجديد اخلص منهم اريد والغي مش قيت بعيد اريد ابعد اصير من وين اتنقى خير انا اللي حتى اثناء جديد أخلص منها وأريد والله مش جد بعيد تري ذبعة صيب يمترحلوا أغرب وعد للنصيب هالعالم الغريب منطعني بسها ما حد ذكر لي شي موضوعي منتهي شسوي او قلبي الحنين كم عود تعب السنين انتهى لحظه وخلاص